بسم الله الرحمن الرحيم قاسم <تصفيق> يَكُلْ كِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ فَاخِرٌ نَّفْسَكَ إِنَّ شَأْنَنَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَنُّوا أَنَّا نَقُومُ لَهَا خَاوِجًا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤرضين وَقَالُوا كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لا آيات، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن رب لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اكتل قوم أو ما فيرون ألا يأتنكون قال رب إن أخاف أي يكذبون ويضيق صدري ولا يقلق لساني فأموت إلى ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا <فرعون فقولا> من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من قال لمن حول قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثؤبان مبين ونزع يبه فإذا هي قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 وأنخو فوا بع في من <تصفيق> المقربين قال لَنُعَذِّبَنَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ وَقَالُوا ذُلِّ الْعِزَّةِ لِلْفِرْعَوْنِ إِنَّا لنحن الْغَالِبُونَ فألقى موسى صاحب فإذا هي تلقف ما يأذكون فألقى السحر ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمن تب لهم قبل أن آذنا لكم إن هو الذي علمكم السحر أرث لسوف تعلمون، لا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبا. لكم أجمعين قالوا لا ضيد إنا أن يغفر لنا ربنا خطايانا found wa au zalal tilanu هؤلاء إلى جزمتهم قليلون وإنهم لنا. ووجناهم من جناس وعيون وكنود ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وأتبعوهم مشرقين ألم ما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 وَلَوْلَئِن نَّزَّاءَ إِذْ رَأَيْنَا ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا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 لا افرايتم ما كنتم وضحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وَجَعَلْنِ مِنْهُ رَسَلَتِ جَنَّتٍ نَعِيمٍ وَغَفِيرٌ لِأَبِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ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 وأزلفت الجنة للمستقين وغلزت الجحيم للضاوين وكيل لهم أينما كنتم تابدون <ليه> اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا لنا كغوة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية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 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستكروا؟ إِنَّ الْكَوْنَ رَسُولٌ آمين تَتَقَ اللهَ وَأَطِيعُ يا نوح من المرجون Uh o -oh. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم تقول هوا اطير وما ان عليه من أجري إلا على الْعَالَمِينَ العالمين أتبنون بكل ريع آية تُوم وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَى أَنَّكُمْ وَإِذَا بطشتم بطشتم تُجْبَرِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَن تكون في تعلمون ام اذ تكون في امن لا تُوعُون إن أخاف عليكم ما ذا imágenes luuza وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كلا هو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تفتقون إني لكم رسول أمين لَطَقُوا هَوَاءً ظِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على ربي العالمين أتدركون فيما ها هنا لا تَمَسُّوا هَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَبُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ أخذهم العذاب كن في ذلك لآية وما كان أكثرهم القانين ربنا وأهلي مما فنجيناه وأهله أجمعين فنجيناه وأهله أجمعين Â عليهم này nấ khổ 119. وكان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا كتك إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا كم من أجل إن أجر إلا على رضى العالمين أو كل وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا kun Oh, no. أم آياتن أي علمه اتى يعسالينا دعان جنون أترأيت إن مدعناهم فنزل على كل أساك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون وَشُرَّاءٌ يَتَغَرَّقُ الْمَظْلُومُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا اللَّهُ جَكِيرًا أَن تَصُورُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُلِمُوا وَسَأَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا من قلب ينقلب